ما صبري والغرام في عيونه بكلمات مجدي نجيب ونغمات منير مراد <تصفيق> <تصفيق> الغرام في عيوني يا اما وحبيبي دواء والعذاب لي بس يا اما هريته معايا ده الغرام في عيوني يا اما وحبيبي دواء I'm <laughs> حبيبي هو بكره وبعده وبكره جاي لي زي عويده احكيله اللي بيقرأ, بيقرا في ليله و ايتو احكي له عن بيكره ما حبو أسهر أسهر أسهر لا حد ورد الحب ما يكبر إلي أخدني قلبي ما ندروني مشي مسافة ما حبو أسهر أسهر لا حد ورد الحب ما يكبر Oh,